الوحدة الثالثة بيتي وأسرتي الدرس الأول مكونات البيت واحد استمع إلى العبارة وأعدها ثم تأمل معانيها مطبخ غرفة الجلوس غرفة النوم غرفة الأطفال صالة شرفة حمام مرحاض سرير أريكة مغسل غسالة الملابس كرسي تلفاز فلاجة طاولة